Bismillahi rrahmani rrahim. Ha min ayn sin qaf. Kedalik yuhii ileyke ve ilellezinin min qablika Allahul لَماَا فيِي السَّماواتِ وَماَا فِي الأررض وَهُوعَلَ العظم تَكادُ السَّماواتُ ييتَفَّررنَ مِنْ فَووقِهَّ وَْمَلائِكَةُ يُشَبِحونَ بِحَمْدِ رَبِّهِم وَْستَعْفِرونَ لِمًَا فِي الأرض أَل إ اللهَّه هو الْ الغَفُور الرحيم. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۗ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ عَرَبِيًّا لِّتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فيه. Fəriq un və ilə gəndə, vəriq un və səyər. Və ləu şələh, ləcələhəm əmətə, wələkin yudəkələ mən yəşə ələmətə və rəhmətə, vələmən mələhəm mən wəliy اَمُتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِهٖ اَوْلِيَا فَتَاللهُ هُوَ الوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتٰى وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْر وَمَخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ الله ذٰلِكُمُ اللهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ أُنِيْب فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ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 كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا كَدَّعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا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 في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داخضة عند رَبِّهِمْ وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ العزيز.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 وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ ۚ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا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 إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظَلَّ النَّرْوَاقِدُ عَلَى ظَهْرِهِ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٌ أَوْ يُوبِقَهُم بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن حَصْرٍ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 والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورا بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وَجَزَاءُ سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنهُ لا يحبُ الظالِمين وَلَمَ نِ تَصَرَ بعْدغُلْمِه فَأُولائِكَ مَا عَلَيْهٍ مِن سَبيل إِ مَ السَّبيل على الذيينَ يَظْلمونًاَّا سَيَبغونَ فِي الأررضِ بِ غَيْرِ الحََّّ ألائِكَ لهُم عذااب أَلم.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 مالكم مما لجئ يومئذ وما لكم من نكير فان اعرضوا فما ارسلناك عليهم حفيظا ان عليك الا البلاغ وان اذا اذقنا الانسان منا رحمه فرح بها.